وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه المل كتاب يؤمنون به ومنها أولائي من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقبه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الظالمون وقالوا لو لئنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنا ما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنزل عليك الكتاب يطلع عليهم